لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعث في القبود Śmierć مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ jest بِهِمْ ale nie